بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وصلى معنا نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال رحمه الله تعالى باب القصاصي قصاصي البابي في القتل دلك الحديثة هاتي وعد الثني يحيى باي ورقمي عن مالك وريانه بلغوا وحا سوغاري ان نمبر 1 الحكم كتبين وقر الى معاويه ابن ابي سفيان بو قر يذكروا سوو شيغيان انه تين ان لو كانه بسكرانه ميدوان قلقط صدرت خجر من كل فكتب اليهم معاويه تبو سو هدل ان قتل هدل بوير هدل بوير قفه مجنونك ما أن يقتلهم منك سكران كاسا وليدين بهن ان قال يا احيا قال مالك وحيري احسنوا ما شيء كواب وانا انسان اصلا عن مغلم مرقس وحاويان في ذا في تاويل هذه الايه الايه الضميره تفسير كذا وهي ايه قول الله وهي ايه قلنا قول الله تبارك وتعالى الى هذا الكيس ويهن الحر بالحر والعبد بالعبد فها اولائك واسعد ذكورك وقول ابويان والانثى بالانثى وتدديانه ان القصاص قصاصته يكون ويا هانسا مرقد بين الاناث هو كما يكون بين الذكور كولوب دخدودا سيده وهانسو والمرأة الحرقة قودا حرتي تو اوتدلو ولا دلي بالمرأة بالمرأة الحرقة قودا حرخه كما يقصى الحر من qaxar xurfaas laa loo dilayo bil xurqa nimii xarawd dilaysa lagu dilayo marka wal amato adon sanan qutal waala dilii kamaad san quta kama yon qutal abd wal amato adon sanan qutal waala dilii bil amati adon baalo kamaa yakuunu baana ragga jalale ragga dhaxdooda seewaanayso wal qisaasu ay dannaqadee yakuunu baana ragga jalale wanisaa waahan yahna ragga yad dumar iyo dumar wala oo dumar dowrad laayey rag rag laayey iyo وذالك ارن غاسو خوك دحاين الله تبارك وتعالى قال وحور في كتابه وكتبنا ونكو واجبنا عليهم الدشودا وكتبنا ونكو واجبنا بمعنى فرضنا ونكو حكمنا عليهم الدشودا مرقاه في هات التورات احديه دا ميم ق تورات بنوعلني في هات التورات احديهنا ان بالنفس مرقاس حين نفلو دلي نفط نفلو دلي مرقاه واي يا اللهم صلي عليه صلاه ان النفس عنف بالنفس النفس نفع والعين اشنا بالعين با لو دلي والانف والعين اشنا والله فجن بالعين الكل والعنف سنكد بالانف سنك والاذن ادكسن بالاذن ادكس وصن الى جنب السن الى وقال الجروح ضواح يدنا قصاص مساسيهم فذكر الله تبارك وتعالى وحوشي ان النفس بالنفس ان مر كان نف fanafsal maradaa xirgta ka wadha halka marqa nafteedu in fanafsal gajriga xirgii min ka halka naftiisoo dhiganta wajirxu waa dhaawaceenuna gajrxi waa dhaawiciisoo marka halkaa waxa wees adadu marqaad fiirso waxa inu qonaysa yaacna xaga diida iyo magta kama sinnno laakiin xaga nafta way kasmayee samaa oo hadii marqaanin ay disho ina ثلاث مرقة مسألة وليس كوها فقصية حاجة مسألة لا يس كوها فقصية وحوية ومسألة دعام يعني مرقة يقتل الغجل بالغجل والمرأة بالمرأة والعبد بالعبد والأمة بالأمة تالس ما هي لكن هل يقتل الغجل بالمرأة مما لديه قوارد القدم الله وديه هذا هو مذهب الجماهير العلم. لكن حصل البصر ومساله اديدا واسقوا خليه لا ينقض الصلو قد جل بالمرئي سلاس لكن الدعاء الظاهر قيد الخلاصي هي آخر قايهات الاله وحو فحكم بينهم بما انزل الله علينا مرقه هي بينهم ترق الضمير خاص صغير هنا ضمانتود الى ما تقدموا نقنيا سد ظاهر قيد مرقه والجرحى بالجرحين والجروح قصاص من الله المرقص وده قصاصه أن القصاص يجري بينهما رقية الضمرخة وحاوة أن قواري هدين ننوحياشو والله قصاصي ننكو أدوه قواري وحيارن والله قصاصي هذا هو قول المالك وجمهور الفقهاء وأن قوله تبارك وتعالى والعين بالعين ويان إلهي إشتماك لقينه عين المرأة عين الغجلي إلهي مكلقين تبارك وتعالى سدا سويا و سلاسي قال مالك وحي رحمه الله تعالى سكران كان وكوين سومر لون اوغانيس كه واري حدو وحدنو ولا قصاص لكنه و الله اسك عادي وله حدو وحدنو قصاص مايو و مكلف ماها رفع القلم عن ثلاثه عن النايم حتى يستيقظ ويهن وعن السبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى, حتى يفيق وعن المجنح حتى يفيق ويهن رفع القلم عن ثلاثة عن السبي حتى يبلغ وعن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وكحديثه مرقى وحديث ابو داوود يقيقتين اي سو سارن بنقنه ليساي يتلميد مجس حسبن راسه صار قال النبي وحرث الرحمن الله تعالى في الغجل لين او يمسك الرجل ان كان قوانيا للرجل اننا قوانيا فيضربه الجراح فيموت دمنه مكانه مشيسا إنه إذا مسك وهدو قبط المرقى والحال هو يساونا يراه أركى أنه إن كان يريدون دون يقتل و إن قتلا به وأنه أدل يا جميع رمان وإذا مسك وهدو قبط وهو يرأي سبو أركيا أنه إنما يريدون بجهدون الضربين وقراعه بماشي يضع من أو مما كي يضرب به الناس وإنه قراعان لا يرى أنه أركيا أنه عمدين حمد قصتي لقتله دل كيسا فإنه يقتل والدلي الا قاتل في وحدي ويعاقب الممسك كان مرقه قبتينه والله عقابي الشد العقوبه عقوبه او قدرن ويسجن والخري والخري سبتان سنه بالاخري لانه امسكه قبتي ولا يكون عليه القتل ذي شري سنه الدمنه قني الله المستعله عليه طه هل كان مرقس حويا مساله وهي نقنيسا يحنوا حويا حديمه سلام مرقاه وحويان زيد ايها عمر قبتي بكري ونا قبتي او بكري با عمر دلي زيدنا و حجليه ارنسا بلكورن سوردا ايدا و خشه أي قله يحي لباينو كلا قادينا حديه عمر قمر زيد ليرا عمر oo arqiye Bakr ee loo dilay waliba tan amdan oo dilay marka labadoodu waa la qisaasi laakiin hadii uu qaftay isla markaana amdan oo uu dilay oo arqiye uu xun ku yidhunayo ee wax dilayna uu arqeyn ee uu yid dilay uu arqiye marka uu xaway ka dilo de wax la qisaasi waa wax dilay ee Zeid ee xadinay maayo ayna tan duruwayi allahuu subhanahu wa ta'ala wa sida markaa mas'alada amarka asxuha wa sida imam malik uu sheegay raxiimo allah uu taala kan kalnayisagana waa la ganaaxiyo xuquuqo aya ka waajib لكن kam mumsikaa xajinay hun baamar khaasu xawayaan balisku hayaa marka hadii inu dilaya uu u ogeeyin waxba duushii ma aha waayo waa mutasabbib qayirnu xawayaan al mutasabbib laayiq salam mabaashir ka dilaya mutasabbib kama Allahu subhanahu wa ta'ala haddu laakin ogye haynu dilaya يالا مرقى اسفحان ويا ولماذا قيب كميدا وحيدا وحي وحل الدلماء يتعلف تيدا وعلا حرئون وصدع طائية ربيعية قوانا وعلا نوابا لقوضي يا مرقى لكن روايما محمد القوضي المالكي سليمان ابو الموسى وحيدا مرقى وقال الدليا مرقى أبو حنيفية شافية أبو الثورية من ذلك وحيدا وحل الدلماء يقول أبو عقابي وفي حديث النبي قدرينا صلى الله عليه وسلم يقول في مسنة صلى الله عليه إن أعطى الناس على الله من قتل غير قاتله قفك وحاوة يغيب كبير بذن وضكك وغيب كبير بذن وغم مضحرك إلهي سبحانه وتعالى حقيسة. وقفك دل مرخاس وحاوة يغيب كبير بذن بل وحاجر حديث دار قنو صلى الله عن عمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الغجل وقتله الآخر يقتل الذي قتله ويحبص الذي أمسكه وك اللهم استعى وعليه تقول قال ما لوحوري في الغجل ننكو يقتل الدليا الغجل ننكلي عمدا كسنوا الدليا أو يفق وصوف الجنيا عين وشيسا عمدا كسنوا صوف الجنيا فيقتلوا على الدليا القاتل كوحد دلي أو تفقوا على فجنيا عين والعقافي عين الفاقي كوحفجى قبل أن يقتص من على قصاصا وان على ليس عليه دشيسه ما ديته ما ولا قصاصه ما وين كان هو ذا حق الذي حقيسه قتل لا أو او فقي اد لفضيه عين شيسه في الشيء شيغه بالذي كي مرقى ذهبت وإنما ذلك الغجل من قاذهه ولن ما ذلك قاص وبمنزله الرجلين نوكله ويا قاتل رجلا منك لديه عمد القتل يا ثم يموت القاتل كي واحد لا ودمنيا فلا يكون لصاحب الدم منك مرقديه او صاحبكم صونان اذا ما تلقاتل كو واحد مرقود دنت شيء هو محفوظ غيرها مالا سلاذا الله تبارك وتعالى الى هذا ويره كلوا عليكم القصص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد هلك مرقاس خاويه شان قوحوشهيغا يا رحم الله تعالى حدين انني مرقانن كلا ودنا حمدنا ودلو اما ايشي سان دان ومرقاس خاويه كان مرقاس خاويه قاتل كا كان مرقاه ايشا فجينه وا ايشا نا والله فجين مرقاه اللهم صلي عليه طولا فدلو و خونه هي مرقاس خاويه ka oran adii umurkaas xawayaanin waxay marqaalaha miisaan yahay nimii mid kale haddii uu la jiro nimba mas'aana ka suudlay marqaas waxa intaan la qisaasinda ayuba marqaas waxa ay وارا ما لقاش حوايا اندي يا وليد اللهم صل على رسول الله مرق النم با زيد مثلا وحو سمي عمر بو كسو دلي اما زيد با وحو فجي اشي عمر مثلا كسنا هو سو فجي زيد و ما قاص حوايا كدبنا زيد زي زي با لا دلي زيد با ولا دلي باش نقول قصه نيكي لو دلي عمر كسو دلي amma ishi amru fudii maxaa murka baashaa siid lagu leeyahay in la qisaaso nidaal Soomaa hadii keri uu fudiiyena ishi in la fudiiyena qonaysa soo saasna ishi murka si saxo la fudil ama wali aan la qisaasirin ayaa waxa dhacday ba marqa waxaa dhacday ishi ba ayaa mar isagii ba la dilo cid kala jirshay murqa isagii haddu cid kala dilshay murqa saawo ayaan deema minki kale qisaasiisu u baahna the sauce money diina mara hata midna ba inshaalla iskala aruntii weesii adeeyo wuxuu yiri qaalmaaligu wuxuu rifiinamaa yakuunu leh qisaas iyo sunaanay aro saahibi saahibkiisa aladi ka soo qatlana ku dilay fariid ahalka marqoo weeyahalka marqoo dinta qatiluu ki dilay aladi ka soo qatlana ku dilayna fariisalahu qisaas waladiyatu sunaanay sidan hadiba maaligu leeyahay waa sida marqas xawaan ay qamaan السلم والمالك رحيمه الله تعالى كيف قال المالك الحوري رحيمه الله تعالى ليس ماهر بين الحرقين كحرطات الأحيئة والعبد الضوانكة دحدوذة قوضوا محق لساسا فيشين يشين من الجراحين دواعي هذا كمذا والعبد الضوانكة يقتلوا والذي لبين الحرقين الحرهد ودلوا إذا قتلوا ومركوا ودلوا عمدنكس ولا يقتل حرج لما دليه بالعبدا ظلم دليه وين قتله وين قتلوهم القاصو خويان حدودن عمدن وين قتلو عمدن كسبه ودليه ما ما يا ladin maayo oo la qisaasinaayo waya adoonkan iyo marqas subhaan waya iyo allahum sallahu alayhi wa sallam adoonkan iyo marqas ninka xorta isku kufi isku maahoo isku ma dhigmaan kufdaynaysu ahaayeen wasida allahum sallahu alayhi wa sallam sadqti marqas subhaan waya yaana la yaqta'u tarafun haqqi bi taraf al marqa suxaweeyan hadii xulmu ka goyo laba sano weeyahay inuu ninka xortay adoon ka dilay iyo xubin ka jaray xubnaha daytahay laba dhisasi karo bila khilaaf inuu ka xortaa waxa iyaa marqaas xawayaan la isma qisaasay loo dilmaayo ninkii xurta adoona dilba yiraahaan Allahu subhanahu wa ta'ala sida marka jumhuurto ay qabaan wana sida asasi ha marqa wa abbakr iyo umar iyo ali iyo sayyid ibn saabit iyo abdullah ibn اللهم صل على كسعيد من الصعيب يسعيد المصيبي نسن صوري يسحا الرايقه يا وحينا ولو دليا هلكا فهم مرت قينتا جمهور تاسن قبيومالي غو لكن قوليو حجر القضا لنحرها ضد الاضون ضد النحر منحرها ضون ننك حقها ضون دلو لنحرها طول السياسي قبا سعيد المصيبي النقعيه قطاتيه السعوديه اصحاب الراي وفي الحديث الذي صلى الله عليه وسلم بخارة وصصر في صيحه مسلم في صيحه أبو داود في سننه نسائه في سننه حديث أسوى حديثة وراءة المؤمنون تتكافأوا دماؤهم وغين تقلقوا ذلك وقد أضوهم ومؤمن بيدها وعلينا حديثة عليهم وطالب بي نقاضينا يؤمن حديث والخصي آخر عليهم طالب على خصيصان من السنة أن لا يقتل حرق بعبد هذه الحديثة بهم عباس مرفوعا لا يقتل حرقه مرقا سحابي عبده دارغني ويصف صلى الله عليه وسلم باب العفي سامح ابو بابي في قتل عمدي كسكا مرقا ادلك كسكا مرقا سحابيان ليسك عفيوه وحدثني لي يحيى باي ورقمي عن مارك بكوديان وادر كوهال اليلي من يرضى بالأهم من ضبوهال اليلي ومن أن يرضاه الخالقية ومن أهل العلم كميدة ويقولون له في الغجل من الإضاءة سامر خود الضارمة أن يؤفى أن عفيا عن قاتلي كيدري إذا قتل عبدا كاسم الخودري إن ذلك سيجائز له بنايه وأنه يسون أولئي سوى قطره بدمه رقيسة من غيره غيركي ومن أولئيه كميدا من بعد إساء ya anas ay khu rahimu allah ta'ala wa sallahuu alayhi wa alihi nim baala dilay marqa nimkii la dilay marqa suxaweeyaan ayaa wuxuu daldarmay nim baala dilay masalan nimkii la dilay marqaas wuxuu daldarmay nim amma wax igu dhuftey is caafiya amsalaad mar qamahi waaqo leenagan lay ogaashay nimaynaya meenayaan ee Sooma a a waxeedee lahayn murqa markaas waxa wayan xadii azraqani wuxuulay markaa hadii uu cafiyo markaas waxa wayan dhiggiisa mise في isaga dadkan qaraabadiisa way isaga ka xiga dhiggiisa markaa wuxuu yiri markaas xulaysal qali hadii wuxuu kana yoomin afa an qaatsilii dakhli sanna tabukeri Allahu subhanahu wa ta'ala markaa ونصدع يقبان مركا إمام مالقي حسن البصل لإيقاتاتي أزاعي يقبان لكنهم الشافعي أما أصحاب الشافعي من قولان في هذه المسألة أحدها وينصحيسا والآخر لا يصح الله مستعان واي. قولنا بركونا وحيدا أهل <سؤال> سيدة داود الذاهريا والثورية <سؤال> قول <سؤال> ما مشافئه كسونا على مرقو عراق جوغي قول <سؤال> قديم كمارفر قول قديمه ويا قول كيسا قديم كنو قنية وحيقب عن مرقة سبحان ويا إننا مرقص الله مستعان أن لا عفنا يمورقها بيقرام تنوطنا وحيدا للشغيان فمن تصدق به فهو كفارة الله وعيها الله مستعان وعليه قال ماري بحول رحمه الله تعالى في الغجل للأو يعفو عفليه عن قتل عمد دلك كسكة بعد أن يستحق وإنتم متيسين دبريد ويجب له واجبي دبريد إنه ليس عن القاتل قفك وحده دشري سماع عقل ومقمى هنم ويلزمه كل زمية إلا أن يكون الذي كينه يهيم ويان عفا في عنه حقي سيشطر لذلك أنه كأنه أشغل عند العفر عنه مرخوا سامحي قال ماري بحول رحمه الله تعالى في القاتل كواحد لعن دن كسنا ودلي اذا خفي عنه مرقي الا عفيه انه يجلد ولا جرع مئات جلدات من بقل جهاد ويستل سنه سنه ناب الخرب ومرق بقل جهاد با لغضفن بقل خ جهاد با لغضفن سنه وا لخريه ما لو خريا لوغنا ضفانيا تعزيرا يا جناح ويا ان دبن او نقنين الله وثار shurasta waxa qaba ay bakari cali iyo laga wadaayo marka bakari cali yaa mas'alada ka waligaa laga wariyay allahumma salla ala muhammad alimam shafi'i ishaq iyo numan gali abuu thauri ana waxba lagu madabay leeyahay malik laysi oo zaacina waxay leeyahay wa lagu leeyahay ay bakari iyo umar sidii laga wadaayo madaya ان هو مساله الله يسكو حي طالما هذه حوره الله وتعالى به قصه وسرنكي سبب باب سبب الله غقوبه تعالى كل من كان عليه قصاص وفخ في عنه في دم ولا جرح قتلس قصه باب بابيسه هو اي بناحول وذا قد تقدر منخ لل العمد ك وقابل على ذلك تقاكو سلت مقا البينته ولا المقطول كلدننا البنون و لوس عنان أوسناظم اليووبوي ما بنون ولا اليووبناات قبل فعفل البنون ولة شيء افيا وبل البناته قبل هي أي ديداً أن ييعفون إلي افيا فف البنين وى الشقى عافسكووك جاز وصحانية على البناات قبل د الش ووق صانه على الكض حها يا وقسم ولا عمر البنات قودها امر واسونان مع البليله ولا شمعودا في القيام لا اسكتاغو بيد ديلكا والعف عنه يمرق اصحابهم سانحدا ديلكا ديل له سو قادان يي اني عفيان ايغار مخاين لا لا مرقبو ميدن لا لا مرقوبا امر ان نهيتونا باقياكم له سوا تابعين هاي را اسك دابا سوكان و تابع له الحكم jumbiginal dafimaldi wala amsiiliga laga yiri baarka muso qalayaa waay allahumma sallahu alayhi wa sallam lakiin rwadaas waxa weeyaan man qatala lehu qatiil fa ahlehu bayn khiratayn fa ahlehu nabiga sallallahu alayhi wasallam ahlu kumar qorayay dunur bay soo galayaan rwadaas ku dhisan markaa rwada waxaan imamaal marku maray rahimahu allah ta'ala ah markaa waxa weeyaa mas'aladaa jamee'ul waratha deeyaha haqa و كامل قسحاي دعيي برقا وسي اكثر هل علمي كمان عطاهي مقعيي صودي يابا الشافعي يسدي قوان لا عمر يا طاووس يا شعبي وحلغه وري يتق... يا حسن وحلغه يحصن... سي... وري مرقا عمر يا طاووس يا شعبي نصاهر لغوري حسن يا قتاطيه زوري ليس النساء عفن ا ابو المساله مرقا ابو كل خلاف وكجر لكن أهل علمي سنن ويقدو يحيين قيبه بغانو كلمه باب القصاص حق الاولي يشبه له هي علمي بدل له هو باب القصاص قصاصي وباب يا فيل جراحي طوعه ودرس كما وحاول انه في الاطراف كما تجري في المرض وحاولان كيف النفسي waljru haq qisas wasu ilaahi taawaraq ta'ala naaguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu dii kitaabullaahi alqisas buu yiri ana sunnii marek ayaa waxa dhacday markaa xadiiska wada leeyaa Rabi' wa mahana sahabiyi markaa Rabi' la dhigeeray ayaa adoon bu markaa dhoosha ka jabiyay ma gowr waxaa la yiri markaas waxa wayan kaalaya ma waxa la jimin maanta gowdhiir hubayay oo sida u qurux badaneyd iyamaanta hadana inaga tuuri maxaa siir wax iska baxaa anas ila nabar baa marka wax u yiri wallahi aniga laga laga tuura karo maxaa sunebigu gudi salaam calayso war anaso kadi markaas waxaan wayan isagoo ana salkan daaradayo balfiil wallahi inaanta wax loo jinin laawe ku xadanaa ayuu soo istaagaya kadi murqas waa iska dayay walu afiunba gaarri walu afiina waxa ma qadaro masiiiba la yidii murqas nabigu ci sallallahu حضو الهي كطار سبحانه وتعالى إن الله أبار لنصر إليه والله إذن الله أحيس من الدودة الله يصر إليه وتعالى من قدار الحديث وحن كي قاضينا كتاب الله القساس المداولي إليك بوها حوال نف ماهي قال يحيى الوحور يريب قال المالي وحور الامراء مرخو ألمج الطمع لو كنا سيئ على يدوشيس سي عندنا ناقتي هذا أنما انكسر القف الجبية يدا قف قع... قعنتي أو رجل ما ملو قعنتي عند انكسروا الجبية إنه يقادمين على إقساسي ولا يعقلوا مكتب بحمايه لكن هذا اللي عافيه مقبال بحند يا قال ما نوحوري ولا يقاد لنا من أحد غفنة لا يقساسي ما حتى تبرع جراح صاحبه صاحبه راو عيسي لا وبكسنيه فيقاد مرخوى للقساسي فإن جاهدوا جرح المستقاد منه كي وحلق قساسي راو عيسي مثل جرح الأول في يهر راو عيسي كالهض النقضة حين يصح مرخو فيباده فهو لقودوا قساس وإن زاد هدو زياده جرح المستقاد منه كان مرخاص حويا للقساسي لقى قصاصي راو عيسي ما تو لنتمى فليس على المجروح الكيلة الأول مجروح راو عيد الشيسة ماها المستقيدة واحد قصاصي شيء واحد الشيسة ماها وإن براها دو جرح المستقاد منه في قصاصة لجل المرخيه رضاو عيسى ويبكسره وشل المجروح الأول فيه رضاو عيسى مرقاس حوية وقلل أو برادة يبكسطها جراحة وضاو عيسى والحالة بها وكسرها عيب عيب أو النقش وكسرها أو عفل قللها وكسرها فإن المستقاد منه لا يكسر مرقاس حوية الثاني لا يكسر, يكسر مردية مثلا لا يكسر خوئن المستقاد منه كمرخم سقاطي لا يكسر واسخ مدحك لا يكسر كدغاد سكلته لا يكسر ثانيه تمر لو لم ولا و لا يقاد مرخا سبحانه لا قساص ما يبدل حي ضاوئس حكه مرخا فيلس مساله له وحويه ومساله بل انو كيد علله وحي نقنديسان حتئ انبا مرخا سبحانه qofka qisaasuma maqad la taawu ubxado qofka wato wala dhay wala ciin namarku marku bulsado baa dib loo xaqiya laakiin namarkii oo meeshii yaalada qisaasi maayo markaa ha daba hadii waba la qisaasi aya daawu ciisi aya sidii kan looga qisaasay ee isagu dhaawaco kale u noqday murxu fiyo baad ka dib qisaas kaamil ah ka wajibiisa oo dowas sawan biswaan biswaan ilaa mar khalq qisaasi isiga daawacba ku dhacay xumintii markaa laga jaray isla daawacba ku dhacay daawacii si wax sii yade markaa ama uu ku dhintay ba ee la dhaawacay dibba uu u soo noqonayo dibiisana ma loo qisaasi ba amar markaa ka qanka gooye kadibna markaa subax weeyaan xaydki waa la qisaasay isla ka qanka kad markaa dhaawii ciisey iyo dhaawii camal baan snaadeey waxba taas dhimmareen laakiin hadii dhaawii laga jiray uu ama uu kuwo dintsaba wuu dintsaba si aan qaannta hore ee camal ay dakhr mudibaysana la oranay ninka waddinta somaadna lagu dilo ama ninka daawu ciiba ziyaday soo ma ah adigana dehan lagu raaxoeyaan wuxuu ziyadka laga qaadama saasol dishmaya waya ziyad muhay ka timid bi idin sharci soma haddoo linsa lwaashadaas muhay ka timid bi idin sharci sharci gaadmay wa ma tarataba وما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون أقول الله إذا أرغب بشيء ربا بما يتولد منه شيء هذا الرغالي كانت قطوح كأنا الليلنا رألوا أين أكتعي سأسيو شيخ نيري وعن سيد الشارف نيري أبو حنيفة بايساق لكين قبا بمانا كواجيو يسميش أيضا واي مساء وعليه تقول الله murqawasida waxrun markaa saxawayku sida hor waasidii maali guqabsha fiicnaa oo qabo xasan baxli iyo masiirina qaban ishaaqi abu yusuf iyo maxamed ibn mundirna qaban aybakar iyo umar iyo cala laga wariyowayaan sidankale xadduun dinkaas dhintoo bamaan ka kii horo ku wadibaysa waasida qaban atay damana suqona sida qadiixana waa sida hore oo iyo maarkii safci ay qabaan qalo wuxuu u dir madqas waraakinehu yuqalo lehu bqadriman qasmiyadii awl fiir halkas wuxuu u dir madqas waxa wayan hadii uu dhaawaci baxsado kee ninkan qid la qisaase qacanta cid dibad qaasu waxaan weeyey qallaanu subaxanoway baxsatee ki hor kusugan ama naqsi baa kusugan macaan baa kusugan wax yeleysa mar labaad ninkan qacanta la jabin maayo laga marka ninka la qisaasi mar wabaad guimaayo laakiin waxa la sameeyli waxay nuqsaamay ama ceebtan kusugan ama qallooca kusugan qaddarkiisaa la bixinaya waa ka hadalasiinaya wan iyo raaddu taa u markaa saxoweyaan qallo u noqdo ama ku bulsado qallo ama naqsi ama xeeb ku bulsado laakiin kan dambey isaga la qisaasay xadii uu ziyada keeno qallo ziyada uu keenamo uu ku dhilto waxba lagu maraki hodee markay qisaastay waxba lagu mar waakan kan wax geeso la qisaasay hadii dhaawacu isu yeesaama oo ku dhinto waxba laguma leh kan hore wax la gaarsiye waxba laguma leh laakiin kan wax la gaarsiye dhaawacan la gaarsiye markii hore hadii uu marqaas xawayaan qalooc uu ku bugsado ama dhaawacu ku bugsado ama qalo ama والجراح مرخه طاوونه مرخه و خوينا ينقل ولا بيخني بيق الله ييسغوا ما تا لو ديب بيقدر ما قدر في نقص النقصا من يد الاولي قعنته عن كهرقه عنده س فسد منها ما فساداي والجراح طاوونه في الجسد الجرقه علامه لذلك واساسه وكله قال امريق خوينا خوينا لو تعانه واذا عمد الرقد من قادو كسو حدو قسى الى ابدعه سلسانته ففقه او صوف جي غيرها اشي دبا ايش وكسف <سؤالس> صار اوه كسر اما يدها قانتو كجبيه ويردقوا لقانتو كجبيه اوه قطعوا قوي اسبعها فرطو كجربة سكين بوقاتو اما من قصبو كجربة اوه شبه ذلك فارنطا ويحشبها متعمدا لذلك ارنطا ايسان اوه كسية فإنها تقاد من هو الهو امر الرجل كميا او يضرب امراه تويسان انتي سراعيه بالحبل حرك غراعيه او بصوتها ماقول فيصيبها واسيبه من ضربه غراعيسه ما شيء لم يريد ان سؤال ولم ما شيء لم يريد دونين ولم يتعمد او كسين فين يو يقول وا لا بيمكتا ما اصاب منها وحي خي على هذا الوجه طريقا ولا يقاد منه القصاص ماي سنت واحد من سعودي يال ابن ميس asbuu loowato malagaa wagaa feerir hadii uu murqa oo qasto oo isha ka soo tuuro ama murqa saxow ayaan isha inta ka soo tuuro ama murqa saxow ayaan qaannta u اللهم استعان حراق لوقي قب قديبا شنو ياد ورغه الله في جبي دي فرتي سو روغيه اللهم استعان شنو سي في عم بو وعشي مركا حداس لو كسي اسنا فرتوا لا قدي ما اسنا وا لا غوينيا oo mal calashan sanadu calashay ma calashisiga suurqalma sabto hadii wad calashanayay iyada calashadna dilayda way ka baday intii marka waxa wayan waxii si socon waxa marka waxa wayan si kala baa laga intii uu ka goolin baa laga goolinaya haddii uu marka subaxan wayan islaantisa dan bakteeda umbu bi xin ee xin baayo wax kala marqa oo maxala hadii taa waasi marqa waxuu geeyso waxa uu geeysin baa marqas waxa weeyaan qallahu saxan la سادق البيان ورحمه الله تعالى كتابك يسمى من هذا يأمركم السلامة يتوقع أم يا الله أمه يتوقع الله أمه يتوقع الله يوفي الله ولو عزر وليهم أو والهم أو زوج أو معلم ها ولو عزر وليهم أو والهم أو زوج أو معلم فمضمون تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة وهذا مذهب علماء ابن أبي يري اه واي اللهم الصلاه والسلام عليه طوله ويرى مرقاس حويان حديق مرقاس حوياق هذوني مرقاس مثلا نين ماموله واالي aya mar kha ganaaxa ilmihiisu waxbu la dhacay ama ama waligi ba markaa qofkii waliga ka ahab wax ku dhuftay ama zowtkii ba islaantiis yar adbi ama macallimkiiba aqbaygiis yar adbi markaas waxa wayan hadii waxa ganaax uga hadu walaakad intuu ilmihi ku dhinto he tolka laga qaadaya magta ay isaga lagu male waayo isagu buu yiri nene galiyo umu mar waxuu muuqatay in ay ciribto tahay nabadgelyo saadafteed isaga waxba lagu maleeyo soolkan ba amartay sabixida dhimbiga imaanowire wasii aan ku dareen waad amaad amaayna meel kale aan ku qasay isaga ma intaas kuma dareeso waye allahubissalam اللهم صل على سيدنا امرخ سحا ويا نكن اسكله اوجس المصالقه ووجوده والمنهب قلنا كما في الهداية وغيره أن من حد او عذر فما ته حد رده تعزيلته معنا حنفيه دا وهي قبان يعني هو كدمنيا امرخ سحا ويا مي قبان حدو كدلت وا بلاش وهي قبان تعزيلته كدلت وا بلاش وهي قبان خول لهما حتى مقبل لهما مي قال ماريو خوري رحمه الله قال ماريو خوري وحدفن يحيى باي ورقمي معن قال بو كووري انه بلاقه وخا سوغارنا بابكر بن محمد عمرو بن حزم اقاد من كسر الفاخري ببلد جميل تيلا بلد هذه قفكه كجبيو سنه بلدون بلا جميل اه الله سبحانه وتعالى قبا ما جاء في cidiyati sa'ibati sa'ibanamaxaydi iyo jinayati jinayadiisa marqa sa'ibada waxan leeydaha wa al abd alladhi yu'saqu ala an la wala al mu'tq alihi wa adoonka la xoreeyo laakin la iska siidaayo qofka xoreeynaya oo shardiyo anigu wali hees samelihi salaam marq walisku kunaafsiyey ma shardi yas ma sax wax ma sa'ibada haddii gelin way اظن كيا ولي هيسه اسكاري اديغا سوما الولو ول منعتق صو ما اظن كنوع صها وحاط شرط dhigaatay macna bi shardi anigu wali hisa malisha wanka xulay wadahaaga cidna ma yaan qarto socow shardi asmaan sahya mismaan sahum sala khilaaf wala suhaya waxaan ku soo wada khilaafka baa umiraati sa'iba dhalku mar qan soo madlanay لا يوالي أحدا قفنا ولي كماري قنكره ميراث كيس ياله وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم لحل كيس وحيس كلا مسلمين هالضوح نبقي سنة مكتيس مسلمين تمالي قاضية أبو حريفية الشافع إرواية عن أحمد حيداه ميراثه وولاؤه لمعتقه كيح رياس كلا بيداه وشرطه آوي وشرط الباطن بيداه لأن كل شرط ليس في كتاب الله هو با منه وان كانوا من اعتصق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالاء لمن اعتصق الوالاء لمن اعتصق حديث النبي والخلافه ده الشق اللي يسمعها واحد بس ثاني مرق حلكم وحكاد ليها ما جاء في ديه الصييبه وجنايتي هذه الدله دونه نوعا صح دونه السيدهي السايبه ودونه السيدهي حدي مرقس حل الديلو ايا مرتس قادنها حدو اسوغ ديب جايسنا وحدثني أحياء بأي ورقبي عن أبي زناد عبدالله مذكوه عن, عن صلى الله عليه وسلم من يصار أن صائبة, أن صائبة مرقى صلى الله عليه وسلم يعتقه حرية مرقى بعض الحجاج حجاج سبركوه بأحرية فقطر ابن رجل من بني عائد فجاء العائد يؤه بعض الحجاج بأحرية مرقى حجاج سقيم كمدأ حرية marka wuxuu la ciyaaday markaasay uu ayuu Muhammad u saagay maxay wax sano kale ruwaydiisa waxa dhacday marka uu wuxuu la ciyaaday markaas waxa wayaanin wiilkiisa ninkaas oo daybni caayib kamida marka faqad sala oo faqad sala ibn al-Ghadhli markaa uu dilay markaa faqad sala wuxuu dilay adoon la siidaayo la xoreeyay ابن ذؤان سبول ويام فجاء وحي من العايدي ونكله ابن العايدي ابو المقتول ويل خالد لابيهن الى عمر الخطاب يطلب سوى دون هديه تيمتي ابنة, ابنه ويل فقال عمر وحي الى هديه تله وحما ما صنعني فقال العايدي وحيري ارايت بل كورا لو قتل ابني ويل كي وحد فقال عمر وحيري اذا تخرجون الديات او مكتسواد بحنا هيدم فقال وحي مرخان كلي عايدي هو هدا اذا كويس اذا مركا واكل واكل ارقمي ابي سمرخه جيرغيرو كلي كل ارقمي ابي سغيرغيرو كلي انو تركه ديلو اسكدايو <تصفيق> في المحل يمرخ عمر أبداً كان نوعاً حدوه و حدلوه عنده هو مغلق سيمائيه حدلوه كل سيغل في مكتب الى القرية يا ربا صدر وايه الله مستعان عمر خطاب صلاح وحكومي ودعوه علاية معناها ديالة طل كالاقاري ديالة طل نمم جوجه ما يشيه حالة بهم مالغة هذه المرأة أي مرهي عمر وخطاب رضي الله عنه و أرضاه مسألة كتاب و هل كان قصامة و كتابية؟ قصامة و أيهو كتابية و عندما نتحدث عن قصامة و حل إلاها وَمَسَّرَ أَقْسَمَ أَقْسَمَ الْمِسْرَ كَذَا وَيَا أَقْسَمَ قَسَمًا وَقَسَامَتَ وَيَا وَمَعْنَاهُ حَلَفَ حَلْفًا يَعْنِي قَاطَ وَلَا غَوَا وَمَرْكَس حَصَلَ كَقَسَامَةَ قَاطَ وَلَا غَوَا نُصْخُهُ الْمَسْأَلَةَ وَيُكُ كَلَا دُغَيْنِي أَصْلُ كُودُ ديزيتوكه مودخس حويا نسخله وحا كدغو ابي وليد الباجي باكددو المركه او كتاب العقول بانتا ان نسوق لي ايي الشايتا فوسام ماين يا كتاب العقول بانتا نسوق لي ايي كتاب القسام وردي القسام لاش مسخخ كاله ان تومته يشرحه وطن واسخوها نفسيه كتاب العقول لقد انه مدخس حويا ان وكتابه القصامة الدنبيسيو الإمام الحرمين في حبيل المرقى عندها اللغة واسم للقوم الذين يقسمونه قصامة بوحي مقعوتها يقول لطارون إيسا لكن حقيقة أن واسم للأيمان ما رهني مقعوتها يقول لطارون إيو ما رهني ورغه و حال يداه شرعا اليمين بالله تعالى بالسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص وحال اليمين بس اليمين بالله تعالى بالسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص و ام عدد غونيه واينو كينو شخصي غونيه واينو كينو شخصي غونيه واينو ضارن معناه قاب غونيه واينو ضارن له قصامه في أيام الجاهليه بلا وصي ابو طالب بان بالله وهي انه بيحدث كيهاه زي البخاري هو قصوا عباس عبد الله عباس اوحي انه اولى قصامه كانت في الجاهليه لا فينا بني هاشم دائما يا شخضودو كدخديبا سماقره الاسلام اسلام كوا قره مرقي ذنبه بلاينو صنع نوايف بابو شنو دا بيي تصديات اهل الدمي اهل دا... اهل ذكر صاحب كان لغو بن في القسامة تمد خاص قصا... حق القسامة يا ضارت هذو اين الصورهين الصوره و حين قوليسه قال ان لاا ديلى وحي كتومر ايه بل با اني كديلى راه لما ناديلنا الله Qoladan dig ceeganeysa waxaa lagu dhahayaa qontoon oo qonto nin oo ay gudinka mid dhaaram waxaanu ku dhaaroayaan in markaas waxa wayan ka inuu qoladan ay ka dileen murqa ma in qoladan ay lagu dul sheeganayay muddaacayhiimta qoladan waxaa lagu lagu bilaabay dhaarta ee qoladan wax sheeganeysa lagu bilaabayaa بابو حبابي أي تبديات أهل الدمدة تريق وصحيك أن نقبل الله في القصامة الرسامة اللهم استعان وعدثني أحياء باي عن مالبو كوري عن ابن أبي الليلة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن ابن أبي الليلة وابرحام بن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن السهل الانصاري المدني عبد الله بن السهل بن عبد الرحمن بن السهل بن القعب اياله اها مرقه هوايه اللهم صل عليه طه لا روايه سته الا ترمذيه مو يعني ترمذيه مو يعني الروايه سته كميديه هاي ابو وايه اللهم صل عنه الله بن السهل بن عبد الرحمن بن السهل اي ابو ليلى وحير مركع عن سهلنا بحثمة كوريه عن سهلنا بحثمة أنه أخبره ورهبي رجال رقم من كبراء قومه قوم كيسة كوه وقوه وينكمده أن عبد الله بن سهل ومحيصته خرج أولا بحامل أقيم ربعه وبحامل من جهة الرباة تدرك الله صاحبهم قد عزيز فأخبره محييسته على كانه فأخبره مرخاه الله فأخبره محييسته على أي منه فأخبره أن عبد الله بن الساحل قرقوا تلين ندري وطريحا لكتوري فيه فقير بئرم آل أفكي لكتوري مرخاه أما فيه فقير بئرم آل قضي faqir faqir eelka faqir qortaa faqir oo eelka dfsisa laakin faqir waxa la ila eelka faqir qalo yaqaan waa eelka guntiisa ay dhowdahay haddii sagaal dfsi saw faqiro eel hoos sii dheer wax qirfan qara murqas xawayaan fi faqir beed cal dhaxli murqas xawayaan cal gaaban oo ciin qamay meel il yar oo murqa burqaneysa lagu suuday faata yahooda yahood buutago faqalo wuxuuna antu migilka faata yahooda yahood buutigi فقال مرخاس انتم الى قوسي فقالوا وحنا نسمي منك والله بان كو دهرت قلت قتلتمو هدي فقالوا وحيدان والله بان كو دهرني ما قتلناه وما ندرين فاقبل مرخاس وهو حتى قدموا على قومي قوم في سلا وصوغل فذكر الله مبارك اصوش ذلك قال قاسمه اقبل وهو قابل وهو يسقوا وهو لك حويصا واي هي وهي وهو حويصنا اكبرونا كوينا منهم محيس كويناه اي هو عبد الرحمن بن سهل عبد الله بن سهل كلا الدليل والله لا عبد الرحمن جنى اه قام كوكو نريبن خاريفه اهايف وعبد الله وعذر احمان مرخف ذهب محيصته ليتكلم انه حدله هو الذي كيوان كان هو الذي هو سوا الذي كيوان كانه كسنا بخيبر فقال له رسول الله يكوي صلى الله عليه يريد وحو جرا وقفنداده وينا حدلو فتكلم محيص تواهلي ثم تكلم محيص تواهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يرد ان ان يدون بحيان صاحبكم صاحبك ان بكتي سنه بحيان واما إلا بحرب الدغال فويما يعذن ان بحرب الدغال فقفى فقال... كتب لي رسول الله باقر الله عليه في ذلك الامر اما مكتب بحيان ما... وحي يرد دغال اوغا فقط رسول الله و خوري صلى الله عليه وسلم خويي ساتو مخييساتو عبد الرحمن اتعلفون ما دارليس وسو سخقون ومتيسنسين دم صاحبكم صاحبكم دي لا ديغيسا ومتيسنسين ورقا فقالوا حيدا لا مي قالوا خوري فتحلفوا دبو حيدين داراله كنيكه يهود هلكا ما خينو كفايسين بابو خوري بابو تبدئه الدم بالقصاص وما ta waxa lagu bilaabay qoladii digilayd oo xuwayasiyey muhayasiyey somo way qalo waxa fatahli falka kum yahooda yahooda markay diin dhaaran qalo waxay dhanaay suubi muslimiina muslimiina عليه ay bixira arlayaan sawadaa rasuulullaahi nabii sallallaahu alayhi wasallam min indii axsiisii ummatii ka bixii rasuulku sallallaahu alayhi wasallam fabaxii ilayhi muhudri bi 100 naaqadtiin boqol ahrat hatta min haagee la hageysan mar khaanaaqtan qalbay haaraadada xamraa oo guduudan geeli marikan looker mid daba yaradada miidhaniga oo aanay degto yaro dikayda waye markaa mas'aladahan waxaa xaw iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam magtiisaa dhihiib sawbka uu nabi gu sallallahu alayhi wasallam ariman qur'ani uu ku sheeyay sawbka uu bixiyay tuul maxamed uu sallallahu alayhi wasallam sawbku nabi uu bixiyay waa iyo qoladan hadda iyo u haday daaran wax magadii qolo nabi laa calayhi sallallahu wasallam somah magba قصارها يضالته والبينه الضعيفه لا يقينها وبين الضعيفه مرخص مرخص سبحانه مرخص لنا هيثم لان مرخص سبحانه كنتي ضارونا ضارونا محمد مرخص ضيف سلمه النبي مكتوب دحيئ الامام القرطبي كتاب المفهم لمن في صحيح مسلم سيمسق شرحه نفس جو حك وشيغ فعل ذلك صلى الله عليه وسلم على مكتب اكرمه وييري وحسن سياسته وجلياً للمصلحة وذرءاً للمفسدة وير على سبيل التأليف وراسيما عند تعذر الوصول إلى استفاة الحق ويري مرقى قرد برحيم الله تعالى وحوير أرلتها نبقوا حيو السمي ديغ سن ما ديسة إيا سياسة ديسة ونها قيدة سياسة شرعية معناها إيا جلباً للمصلحة إيا ذرءاً للمفسدة إيا على سبيل التأليف تطهي لسوص وضمه iyo marka saxow aya hada marka uu xaqiiqo qofkoodu qaateed kan weeydo waxaanu wiiquu sallallahu alayhi wasallam wuxuu bixiyey macnaha taadiiban li qulubi iyaga qulubtadu raali gelinaya oo marka qalbigoodu ilaalinaya oo qalbigu u adkaynaya maadaama walaalkooda dilay ee wax waaajib ama ah ma isma yaalo kooyada الامام مرخه سبحانه المساله السمر خو المس اسئله اسويان الامام ابن حزمنا رحمه الله وتعالى في المحله وهو خوش هيج معنى نبينا صلى الله عليه وسلم اجتي سو كبخي اي قف عن النزاع ضده النبي جل وعليhi صلاه وسلام فان اهل القتل لا يستحقون الا يحلفوا او ان يدا عليهم يعني او حويا ما ما طارون هي معنانا ابو تيسن الا واي وسلامه كلي ابن حجر رحمه الله تعالى فضيل الباري وكور على مسالها مرخه لفتيده وخافدك وويلي مرخه سحويا مساله يعني مرخه سحويا نبيغ صلى الله عليه وسلم وويخيه مرخه بيتومالج كبخي للي مصالح مصالح عامه قدقت نبيغ صلى عليه وسلم مرخه قطع النزاع من قطع المنزعة والاصلاح ذات البين ووبخيه نبيغ صلى الله عليه وسلم كلي سبحانه صدح بقوله صدام يشربك ورحمه الله تعالى قال يحيى وحيري قال مالك الحرى الفقير هو البيئر وعلك حديثا بخاربة صصاري هي مسلم قال يحيى وحيري عن مالك صصاري يحب مسعيد الانساري ويهي الله مستعان عن بشير بن يسار بشير بن يسار أنه بشير بن يسار أخبره ورحمه ان عبد الله بن سهل الانصاري ومحيصه بن مسعود خرجانا بحمل خيبر فتفرعوا في حوائجهم دلهو غيك كلتجين فقد جنا الله بن سهل بالدري فقد دم محيصه واسوغل فقد دم هو حسوغل محيصه نكل لها سوغل ففاتوا يوي ها اللهم استعن فقدم فاتعه ويمد، هو محيسه ويمد، استغيه وأخوه ولا لك حويسة، وعبد الحم بن سهل ويمد إلى النبي مادن صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الحم بقصته ليتكلمين وحضن لمكانه وأباسك وكتغيه من أخيه ولا لكيون يولا لك الشهيدة وأول أنك الشهيدة ولا لكي ويمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم حويسة واحد له ومحيسة واحد له فَذَكِرَ أَوْحَيْشَيَقًا شَعْنَة عبد الله سهل عبدالله بن سهل ورخيسية سيد الله أدلي فقال اللهم رسول الله باكوري الله عليه وسلم أتحليفون ورمطار ليسهم خمس من يمينكم طالعرض وتصلح قونا ممطيسون دم صاحبكم صاحبكم الرجيسة أو قاتلكم أما قاتلكم إذا مرقى اللهم سعى دم صاحبكم أو قاتلكم أشكر الغاوية وهل كأو قاتلكم قاتلكم أي دم قاتلكم إذا <تصفيق> ويجي موسى سنة شي قال وحي رسول الله رسول كي لا حيو لم نشهدنا نا حاضرين وان مغر خاطيك جوجماناهي ولم نحضر ما نا فقال الله, الله بكودي صلى الله عليه وسلم فتوبوا اليهود اليهود قالوا خبرنقم ب 50 يمينا فقالوا واحدا يا رسول الله رسولك الهيو كيف نقبل سيمان وقبلنا ايمان قوم قلق دارهد ايمان قوم, قوم قلق دارهد كفار الله قال قال يحيى الحوير بن الصعيد فزعم بشير بن يصاروح شاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه إلى بحية مكتي من عنده أكتي سوكا بحييه خالد بن الله صلى الله عليه وسلم يا بشير من اسمين بحديث كي من بشري بن يسار وقيس بن عرجى وامرصل سوما جلديس بوخار ليوس بن باحديد كيسوم متصل سو صار من طريقي بشير بن مفضل اللاحق وحماد بن زيد وصفيان بن عيينة وليس وعبد الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن حفمطه وكامر طريقا ساسا قال ما لي وحرده حين والله تعالى الامر امره الامر امر المجد مجت طمع لو كلنسي عليه دشيسا عند الانغاغتينا والذي ي هو والذي امر فيه سيوصل كمغلمين منضد اربعه الخالق اهي في القصامه تصامد دحديدا يا والذي اجت طمعد علي ككلنسي عليه دشيسا الايم تصيمد في القديم ورايه والحديث الدبه ان يبدا ان يبدا امدي ياده مس ان يبدا ان يبدا اي أن يبدا اني باللمان باليمان دارها المدعنكو وحشغنيا فالقسامة في قسامضا فيحلفون برخوي دار فيحلفون اي قات تمرخان والقسامة قسام لا تديموا واجبيسو الا ابي حد امره لي قسام وهدرت لو امر بما واجبتا با ان يقول انه داو المقصدو كل لديل دم اني دغيغو عند فلان هلختي سويا هلختي waxii gabadhii marxaaminka yahuudiga oo madaxeeday mushaaqay markaasuu raad dhax is ku dhigay markii lala hadlaye mehedalbaa mehedalbaa sidee madaxa u sharaysay meedowaysi madaxa u leeysi yaa lagu yidhi mehedalbaa niyi yahuudiga la sheegay waxaas oo madaxa قوامس يا تيوي اي بادان ولا ولا تس دمي خودي جمر خاصه هو يا مامولي او ديغا مثال حاجه قرابديس سا كامدلي دلوث رات بي لي لم تكن على الذي يكيد شي يسيد الخيرام يدعوا له وشيغن فهذا كاس يجب القسامة قسام واجبينيا للمدعين اكو خشنانيا للمدعينا دمكو ديه غشنانيا علامن قفاي كو واجبيني عليه دسيسا ولا تجب القسامة مواجبسو ان دنا نغاغسيدا الا بي احد هذه الوجهين لبدا وجه مدكمي لبدا وجه اما لبدا, أم لبدا طريق مدكميدا مويان لبدا haa allah ustaan saado taasiiri in ma inuu qofkan la dilay isaga sakaraada u dhigiisa sheekto wiiraa hegal baanigay dilay wa in ma markaas waxa weeyaan in ma inay markaas waxa weeyaan allah ustaan ay iyagu keenaan qaraain ama calaamado law soo war hadii calaamado xeelki qaraain سج و خلديه waxay isku waafaqeen ala annaha laa tajibu bimujarr qadi da'wul awliyae hatta yaqrina biha shubha da'wul awliyae oo kuliy marqas xawayaan kuma waajibayso ilaa shubha la xireedo yaqlibo cala dhanna hukm biha ma hanay marka ka qali noqonaysan lagu hukmo marka shubhadha suraynta ee marqas ku waafaq ayaa isku kalaafsi واصل ماليكي لسيداهيم رواه انه مرخاس خو ويا مرخاتيكو قف ونا مرخاس خو ويا مرخاتيكिसो na dhomay sidne mesela halqofo kale de halqof marqati ma marqati laba iyo waxa ka badan ba lo baana ama jamaa'an aadileen ah ino fasiqiin sidaya qaba وائل اما خلبنن من عادلنا مرخات كعان انو وانن كان واخو ضفتي فارين ودنها ويرجليه <تصفيق> <اللهم صعان. وهي. تصفيق> لكن من كافر كودنها لوجليه وخو سيار جكت لغارسيه sidamir qas waxaa weeyaa leefiima oo maalgama way ku waajibaysaa qasaamada way leeyahay oo ku waajibaysaa balayihim afar illa hada qofkii la dilay markaas waxaa weeyaan isagoo agtiisa u yahay qasb markaa agtiisa aaladii wax lagu dilay ku sooanta midna doon qadqad la tooribaad oo dhacay nintii hore ay soooga garab joogan arqanay qoraadiin ba soo digi digi iyo digi waxba ku siyo ku siiya Ilaah waxaas u yiri or wad walantiine na xige waxa dad soo guraay nimar aan tusay walamiga waxa inaga gal ninkana guraay beed bashay saana af xafiray guraayna hanaan sidana waa maariik iyo saafici ayaa ku tagay mar ka iney noqonay sirqaad saddex ina laba qolo dagaalamaan qalih in marqaas waxa way qof kale dilay meel ciidiyay lagu arko marqaas sibi xulifa bihi yaman lagu arko kalaba رضي الله عنهما أعيسوا غلافين هل تجب ديته في بيت المال او لا او بالوجوب واسحاب ومرقبة واجه سويله تضبع إلا هنا مركز قفل الدلي مال بحرين اما القبيل لقع بحره تاسنا عند الثورة أو قبيل بلغونا بالغ الغرق سوال نحيالا قبيل خمال وقف ثورة يوحق بوزائيا بحنيفية أطباعهم تضبع الأووية تضبع عن طول مرة المركز سوحوية مثلا قفويلة ورأريهم البايد الدلي iyo mar khaamir khaatiq an qof runta annisaa turato baystir leen hal iyo ama dad marka faasiqiinay mar khaatiq aan sadex naban noo aadilina ween wax ku dhufte mar khaatiq aan ka binowsin laakiin binow dilte ma dambe afad ina mar khaas subxaani kale soo wal in qos actiisa waya Allah arqo qofkaana aaladi wax lagu تظل المرقه سخا ويا قري ي ما ميل دحداه يا سمرقه هاي مستصعن <تصفيق> قال ماري وحوري و تلك تاسع صنة و صنة و ايان اللتي صنة و اصلاق تلاف خلاف و في هذا حديد عند رانا و اكتيرا يوالذيك لم يزلين كزولين عنيدو عمل الناس ضدك عامل كوون كزولين ان المبدئين كوالقوم بالله بيب القصاوات الارتر اهل الدم و اكواليق و صاحيم فان والذين كوى يدعونه الشيغنية. في العمد كسكي و الخضيي قفك قال ماري وحوري و قدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمد كسك وقد بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين كولاي حارث في قتل صاحبهم صاحبهم دلكيسا الذي كان سوقته له خبر ان قتل حارثيين تو ايو واحويسيو محيسيو عبد الرحمن ينم قاس و ياندي نبي داهتو كلها صلى الله عليه وسلم قال ما لي الله تعالى في محل فهد داهتان المدعونه هو مر قاس سلم هذا الشغله من حجر الرحيم الله من سلم هذا قال مالو وحوري فهم حنا فاداه دالت قلب هو مرقم المدعين تم مرخص وحويا الشاغن يا هو من مدعي انت هذا مرخص البعد يقول لي بعد انا مزول كلا يتناسب حدا 200 و 300 الله يكونوا مرضان وحوري مرخص سبحان الله سبحان قال هو مرخص وحويا الله شاغانيه دمهم دہیګو ګوګل متېسن استحق وې متېسن یان دمو صاحبهم و قتل وری دلیان علم ما حلفو علی قفیت الدوله ولا ينقتل لو مدلو فی قصامه قصامه الا واحد حلم یانی حکلین بالو دلیه دفر بن لو دلمایو مال بالو دمسلومر خال بالو دلیه مرخه سنغه دیمه محمد سنن قبا مرخه لكن raayad kala jira kala ruwaayad ka hor waad laga hoobay yeesa socon siina loo badayn oo ay murqas Allahu subhanahu wa ta'ala fiha ithnan laba lamadinu haa yahlifu ahdaran min wilaati damik wa diikama iskare 50 rajulan qatan min ba'daran 50 yaminan qatan ba'daran ku dhaarana ya mid ka feyn qallaha du yiraa daddu u tiradoodu haddii yaraato riddu waa feyn qallaha haddii yaraa tiraddu u tiradoodu kum taxay gaar waayaan ama samanka la idiidan baadoon barkood riddu waa la soo ceenay calaimaan u dhaadihi calaaymdu soo daa lagu soo ceen in ولا تدميها قودي بيسكني ان الذين قوا سو يوسف سبحانه هو بنانته لعفو عنه ان عفس انه عفي عنه من قاس فهناك لحدود قف ومن ولاه كواكمدا فلا سبيل لدم يضيقه وحطاو مرام مجلته اذا ما كلا منهم قفيت من مرقديده قفية كميدا بحدوديده مسائل الامور خاصه ويهان حق واجب يمجر الله عليه تلا في ذلك haddii mar khaas u haw iyo cidado ay arato wa mise la kumta xubigaar waayeen ba ama mar khaas u hawayaan qaar khoodba diidan mar khaadartii idan waxa lagu soo celinayaa kuwan kale maxalan yaa wa 2 wa 52 nin laakiin kanta nimowadaa 52 qof ma إنه السلام من المحلة أن أقول لهم أن إ كم تعالى zich صدا بالفعل ρέーん وإن كان هناك أبدا ذلك لأخير الثقال فهذا السلام من المسادي إنهم أن الله نہ أقعد أن نقول له أخير فلالبسى السلام الرابعaled لا أصاب céli و هناك المسؤلة هو ماですか الحديث قال لي آبدا إذا كان لدي쳐 أعفين أو المص arkadaş إذا تكون أما كل إداهبهم أحفين ma wax hal qaadan qolada cidii marka ma u cufiina mise qolada cidii u cufiina qolada wuxuu dhesin qallad iyo raad dadoodu xildaradu haday yaraadso oona kala baduun barko dibadeedii ruddada ay ma qaraa haa lugu soo celinay maxa googa laa aan kan kulaynu diida mooyaana xadun qof muulatiil maqtsuri kanna dulin marqas waxa wayan allahum farso beddo waliga dhigira hadf bayano laga dhigiraayo min walatin maqtuuli marqa qof kamida walati dami aha hadf taasi ma hada kadige hadaan ilaana marqa min walatin maqtuuli walati marqa fin illa an yenkulo inu diido mooyana hadun qof oo min walatin maqtuuli kala dilin marqa walaadiisa kamidha walati dami ko waliga marqa waxa wayan iskana fayna kaladu diida axdun qofumin iyo min maraaka ku wa kamida falaasibilada dami dhiga wadalo madal majlto waasiin mashuur kumid ka maari gooyaan ansu annu waye ida anaka marku diido axdun qofumin iyo kamida qaalay axya wuxuu raxiin wallahu ta'ala qala malik baa wuxuu yiri waynama turadu al-eemaanu daraha من xawl ilmu markaa cala man qofal ugu soo ilmu baqiyay marqa baqhi bahari wa min waya kamida ida anaka marku فإنك الهدود إذا أحد غفوا من مولات الدم كمدى الذين كواسوا يجوزهم العفو بنايا عن الدم ليجين عفيا وإن كان واحدا هل غفوا هذيه فإن الأيمان رارها لا ترد على من غفوا لقصة عما يبقي أهريك ومن مولات الدم إذا نكلم رخو ديده أحد غفوا من منه كمدى عن الأيمان رارها ولكن الأيمان راره إذا كان ذلك مرغو سلايا ترد على من دعا عليهم كواه مرقا سبحانه وإنه عليهم لقصة عرين wa fayihli fayiḥlufu fayiḥlufu ḥāran minhum kuwa madaaʿaleen wa wax lagu sheeganayo 50 daljun kuntan daro kuntannin 50 yibin kuntan daro dad ku darwaayaan faa lam yabluqo haddeen gaarin 50 yar juljun kuntannin ruddat sulaymaan daro walu soo xilmi ala man xalaf qof fi daratun yakim min bakhla biʿliya ladihi faa lam yijid hadaan lihidin ahadun qaf illa ladhi kimu yaana udiii calay loogu shaartay الله salli alayhi wa sallim. Wuuu markaas subaxan wayan meesha inaan ku raaxayno laa u saana darahan wax hadii loo soo xilinayaa waxii baaqi ahatay laakin waa hadii uu diido daarta qofka dadka dhiga caafimaad ay u nahayn liiga qoyska ee iyagu markaa maamulay hunba markaas waxa way aan dib loo soo celin waxa uu dhaaftaa hadii qof iyo kamid uu diido oo markaa podcast waliba tan dadka dhiga xafin karo oo kamid yahal qof ahan noqdee daaraha waxa dib loo soo celin maayo in haddii sidoo kale tahay sidii weeyaan ixna marqaas waxa weeyaan allahumustaan ee marro marqaas waxa weeyaan waa hadii ay di qofkii qoladii dhigay iska leeyd hal qof oo kamid ah hadduu iska diido daartii weeyaan waxa waaya haddiya badkara baaltaba la waaya halka inaa lagu dul shareegtay ka waran ninkii leeyaa naga disimoo yaani askara ka waran hadii la waayo halkaan inuu baa isagu markaas waxa wayaan waxa sameeyay markaa وهذا حديث يقول لشيء نحن نسو مرين نيو فتبرئكم يهود بخمسين يمينة صنعها لفضيك اللوحة يحلف لكم خمسين يمينة قال يحيى وحور رحيمه الله تعالى قال مالك باوحوري وإنما فريق ولك لقي بين القصامة قصامة وفي الدميهات إيوال أيمانة دارا في الحقوق حقوق بالورات yaanu xuquuq wala kale iyo dhaartu xuquuqda kale dhaartu lagu dhaarinayo iyo dhigga dhaarta lagu dhaarinayo wala kale geeyii maxaa lagu kale geeyii anar qajula digu waan ismuqtaay tolka dhaaru soo digu soo hooyo dhaaru soo ay annal ragulu إذا idaa daayna u dhig macna ma aha macnaheedu taas intada wax soo disho waxa uu marqa waxuu soo dilmaa macnaheedu ay waxa weyn yahay taalla wax soo disu hadafiluhu annal ragulu idaa daayna ragulu annal marqoo daymiyo istasbata alayhi fi haqqihi istasbata وأن الغجل إذا أراد مرخضانا قتل الرجل الكهين والدلة لم يقتلهم الدلية في جماعة مرقا من الناس جماعة ذلك كماذا رحضوا ذلك وإنما يلتمسوا هذه الخلوة مالع الله نوكهلوا قالوا الحويد فلو هذير لم تقل قصامته قصامة ضعيناها إلا فيما شيء مريانا تثبت يخصنا نسا في الحديث البينته ولو عمر فيها هذير لقوعا فلها كما يعمل سيدي لو كان فعل يفل حقوقي هل كت دم اهل السنينه وجد ترى الناس ضدك ما يكدين لهاين عليا هذ الشيء اذا عرفوا القضاء حكم كما خلق القطان فيها دحديده ولكن انما جعلوا ليينن القسامه وتقاسمها الى اولات الدم ذلك الى أولاتي الى اولات الى اولات المقتول خلنا يبدأون بها والله في هذا الحديث ليكفى الناس ضدك سعى مرقبه وقد جلسنا عن الدم ديقام وليحذر القاتل كوحد لها كالدكتون هذا أن يؤخذ إن لقب في مثل ذلك بقول المقتول وليحذر سعى مرقبه كالدكتون هذا القاتل كوحد لنا أن يؤخذ إن لقب في مثل ذلك كالصوكلي بقول المقتول ثلاث دلقاء قول في رقاء يعني وحكاد لهم ألف رحيم الله تعالى xuquuqda kaliya dhiga ayaa laga kala saaray markaa oo xuquuqda kala fiirid xuquuqda kala wa xun weeyaan hadii mid tusaale qofkii marxaas waxa weeyaan adigu atiraada waxaan ku lahaynnaa ku jira walaalana ayu lahayn isaga dalbiyina tacal mudci wali maana qara adalaqan raxwaasumaan bijino marxaatii waa laga raxwaasumaa haddii qasama dilnaa oo dad marxaatii waa laga qofku ku dhashay sanayn mayo yaacni qofku waxa uu meel cad waxa uu la doona mayo dadka dakhdoodu ku sameeyli laakiin dhiga markay tahay qofku inuu wax dilaha duur qabo meel cad uu qof killa tali isagu markay dad dakhdahi ku dilayo marxaati waxan lo barhaadinay ba dad dakhdahi ku dilay meel cad bogdadan nambar kay arinta ogaadaan dhigay ku dhireen lahayn noqonadaan ka qasminaha fawoobame shaqeeymi lahayd booday waaye qayali yahya rahimahu allah ta'ala wa qad qala malik huyri wa asil qawm qam wa yakunu lahum al addadu addadu اللهم صل وعلي سيدنا عدد في القوم قوما يكون اللهم العدد عدد يتربى ربنا او اسمناتين بالدم لا تهميو فيرد فيرد مرقى ولات المقتول الايمان عليهم فيرد كسو عين يا ولات المقتول كل دم مرقى ولادي سو الايمان طاراه كسو عين عليهم جشودا وهم نفر كوحه وهم يونا والنفر كوحه اللهم يغوا اسمد عدد الترو انو يحلفو دار كل انسان قفكه سومنو يا كمدا عن نفسي نفسي 50 يمينا ولا تقطع الايمان دارها لما غوي عليهم دشودان بقدر عددهم يعني ترادود قدر خير تعلم ولا يبدوا هنا لو مايو دون ان يحلف كل انسان قفكه عن نفسي نفسي سونا كدارن 50 يمينا كن قال ما لك وحوري وهذا كاسنا أحسن ما شئك وقونا أكسن وإلهان سمعت أن مغلي وهذا كاسنا أحسن ما شئك وقونا أكسن وإلهان وسمعت أن مغلي في ذلك وقصوا تسأل الغن وحوري أدائك بأداء ميسائي لكن ما أعطي فيه لأحوهيان قال ما يشئي جوغا مرخا وقال قلت لورقفهات رأو صاحبة مثلا انتين نانعطن بإذكال انتين نانعطن ay aan kuusanina mid kale hadda in si naafid ah waxaan in si number 10 kaas mesela waxa lahayd 10 qof oo meeliska oo taayeen ba 10 kii niba dhigoon ugu tirsanalayd jaa hadbaad 10 kii qof qasanaan muhiimad waxa lagu yiri noo daal konton aarad baa heesoma ma intoodan ayaa loo qaybin mesela waxaad 10 mid jiboo waxa la oranay markaa saxaaway mid waliba in waxa weyn naftiisoo aanu ka dhaafto konton mid waliba naftiisoo konton aanu ka dhaarto sababku waa maxay be mid walba lagu tuseysan yahay ee mid kale lagu tuseysana Sooma haddii kale lagu tuseysana way caawinayaan inta kale laakiin waxa weyn oo toonto oo go'i ku filnaan leh laakiin gabi googi قالوا شنو القسامة قسامة تصير ويه الى عصوة المقتول كذلك ذي قرابته و هم لا تدمي و يالذين قوسو يقسمون عليه كذلذر و يا والذي و الذين كو و يقتلو لو دليو بقسامتهم قسامة و ذي سرته مرقا تصير اي ترجع و ينقن المقتول كذلك ذي و هم عصابتنا و الذين كوأسونا يقسمون كوداري عليه دوشيس اي على طلب دم ديقا ما ختالتيسا وهم يا ولدنا كو ان يقتلوا لدل يا بقسامتهم يعني في قتل عند قصام وراسه لو دلي مرققد دلك كسك امرقه ودي حويا حد يضرب جيسان واكو واكو واخ لو باب من قف باب يا تجوسه في عند كسك ومي ولا دم كامله في عند أي في قتل العمد بيت الماء معنى هذا قف حويا قفك كنتم كنطار وطارنا وأي حدق قال يحيى وحوني قال مالي وحوني الأمر هو أمرقى الذي أمرقصوا الاختلاف فيه خلاف نقصنا عندنا نغتي هذا أنه لا يحلف في القصامة مطارنا في العمد كسك المركة أحد غفى مينة سعد ورقة ولا ينبغي يكون المغصول هضنا كل الديلاتونا اصلن كوردن ولا ضد مرقه اولاد يا قرابه الا النساء دو مرميانه فليس النساء دو مرمصنان في قتل عندي كسكما ديلكا كسكا مرقه قسامتهم ولا عفو قسامن وما سوغلان قال يحيى و خونا قال مالو ما خوري في الفرقه منك من كو يقتل لديله عمدن كسلو لديلو انه هو اسويدا قد qaano murkuysa inuu ila inuu ila qaano aqsaabtu asabtu mactuul kale dirq qaraabadiisa ay isagaan ama waalidiha waalidiisi xoreysay faqaanu ay ilaahan nahnu nakhlifaanaga dhaarnayna wana suxumtayso inna damo saaxibna fadaalku murqasubna ayayhi yaanu wax leeyaan ninkii dilo kasana loo dilo waliba tan oo in ma khayka sunu dilay dhigisaan ama taysanayna arankaas uu banana yahay taa lama arigu xuraynaa dad nisaa oo doonayna arad nisaa oo doonay oo khati doonan ay yacuuna anhu inay afiyaan taa wax dilay fariisadaa dhalka laa arankaas ma bananaano al-asabatu asabada oo nuwari awla bidaalika fariisadaa dhalka arankaas ma bananaan lahuu no doonarka al waa yahay marqa ya aulaa bidhalika arinka marqa uga dhumarkaas oo min hunna dumar kha laana umu yagu dadin ku wayan istaxaqo damad dhiga mootaysay waxa la fuulay kuuna dhaartay li إن مركز حوايا مواليدا غضانك حريصي يستحق الدم كويريك متيسي وهم الذين واكوا يستحق الدم كويريك متيسي وحلفوا عليكم الله تقال مالك الحويري وإن عفت العصابة وعصابتها الدعاء في الأول موالي بعد أن يستحق الدم كويريك متيسي كذب وعبن نصاو الضمر في نعيده او قلنا ايراهن لكل ما ي لان دوع انو كاتبينو قاتل صاحمنا صاحيم كايي نينكا ديلاي فوا حقو يساو فهن يغا حقوقا حقنا وبدان واولا بذا لك خي او غدو لان منا خذ القودا قفي قصاصا قاتا ايا حقو حقنا وبدان مين من في عدك تقطي ومني ساي كميدا ولا عصوبتي عصونا اذا فوت الدم من قوسنا او جبل قتللك واجبه mas'alada yacna dumarqa لم fiiriyo marku dilku andi yahay qasaamiy cafti tuna lama fiiriyo oo daadna daad taldiimaayo afis mad bixiyay taldiimaayo laakiin mas'alada juto mas'aay kasoorayeen markaa imamaaligu kasoorayaan mas'aladaas waxa weeyaan xadii markaas waxa weeyaan dhigi lama taysoo bi macna konta fiidhaaru wala daartay ee dhigi la qaato baahadhey waayay allahumussaan waxa kala meeshii yaala qofkii in la qisaaso قال عمر خيتاج انت دمر ديدان دي ان لا عافيه قرر عابد الكله يعافيان دمر خرقوا لاقاد يا بريه اللهم صل وسلم على سيدنا سليمان قال مالك رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله تعالى وهو يري لا يقم سم في قد العند من المدعين الا اثنان لا يقصم لما ضاريبو يري فيقه العمدي ذلك كسكا من المدعيين قوه ضارنيه قوه وحشغانيه حقوده الا اسنان اللبيه فصاعيدن وخي كبدن مويانه وتعدد تعدد baaraha lagu soo culcuninaya cali imaadashooda حتى yahnifa ilaay dhaartan 50 qonson yemi 50 yemi qonson baarod thumma qad istaha qaimtaysana damadhiigi wadaalika kaasna al amru waa amru indana anagteeda sidii anagteeda siduu yahay yaacna wuxuu leeyahay dad sham mudu ciilta hal qof isaga laga aqbal oo kanton qofadii gaaraan oo kanton kogo mid waliba hal dhaartu dhaaraan habiide lami iyo kanton wixii u dhexeeyay ay yihiin deey markii iyaga markay dhaartaan dhaarta iyaga lagu soo culcelin Ilaahay kanton ku bujiliyaan biyo kana isla ku mootaysanayaan wa ay labi wixii ka badan wuxuu leeyahay markaatiga maxaa noqonaya labi wixii ka badan Soomaa murka qasamada labi wixii ka badan weeyaan saas ku wada qaala وإذا ضرب النفر قوحا حد اجراعا ارغدنا ان نقم بالقيراعا حتى يموت الاو ذبنه يختي يديه وسوده قد دمنوا فقتلوا الذين دمنوا به من كاسوبتي سالوا الذين جميع ادمانت فانه ليس ما تاذ ذنته بعد امر بهم انتي الا القراي قد كانت القسامة قساما مشعانيسا واذا كانت القسامة قساما مرقيته لم تكن ما هنس الله على ارغجن واحد من كلمهان ولم يقتل غيره غير الذي لم يدليه ولم ننعن قسامة قسام نبوكن كانوا إلا على الرجل واحد منك لي أمو ياني يعني, يعني إمامك رحمه الله تعالى وحوة الماميها حدي مثلا جماعة ينمس كوتا يان كليها منك أسينه وحوصه وذي سيقراعي ينغو نمتو وإلا وديني مرقاس وعن الجمهورته سيدي قمان أي ماذا كلا يصدح منه سيدي قمان أي واسل أي ما صدح منه قمان أبو حنيفي مالك يا شافعي أي رواية عن إمام قوايه وارتي العمر وخطا نسمرنا الى يجري لو تمال عليه اهل صنعاء لقتلتم به واندليا مرقباب الغيله وسحر سوقنا نسمر اول كيد وكان كسمرني halkas wasidan laakin ka warxan hadii oo dhinto iyagii markaas wax weeyaan yaacna fiil way qaraacin mid san marka ay qaraacin kadib ayaa waxa nacday marka ay qaraa marti la qaraaci kadib ayaa waxa aya marka saxaw kuuna dhimanay wiiska si noola ka dib u dhilsay qasaamayn qonaysaadi watan jiinini todobada waji qasaamada lagu waxaynaa khilaaf ugu diley aya kamid ay marka qasaamada haddana noqoto marka aya loo